فارتقي في الخير وارقاق افقا إنها أهل عليا وتبغي مسلمًا أنت عنوان لأمجاد الأولى فاهجر الأوحال وأعالي في السماء فاهجر الأوحال Thank you. Cehade, dile getirilen şahı, şahı.